بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناد ربه لذاء الخفيا قال رب اني وغلا العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت ثمرتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك ولي أن يرثني ويرث من آل أعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب عنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاغرا وقهبلت من الكبر عزيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعلي آية قال أعلمك أن لا تكلم أن نازل ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه فأوحى إليه من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بضوتهم وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وذكاة وكان تقيا وبرى بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يوت ويوم يبعث واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانا شرخيا فاتخلت من دونهم حجاما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا قال إنما أنا رسولا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ قالت يَعُوذُونَ بِرَبِّهِمْ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ فَسَمِعُوهُمْ فَقَالُوا أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّ قال وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ نَعَمْ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فحملتها انتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيئا من سيئا من تحتها ألا تحزني فجعل ربك تحتك سريا وهزين ك بجلعين نخلت عليك وطبا جنيا فقولي اشربي وقري عينا فإن ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم السيّا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختهاون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد قضيا قال اني عبد الله أَزَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ فَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَنِ ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيس بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتخن من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه, فاعبدوه هذا صراب مستقيم فاختلف الأحلام بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمعتهم وأبصر يوم يأتونها لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون إما نحن نمث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال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 اَخَافُ أَن يمسك عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاجِعُكَ فَعَن آلِ إِبْرَاهِيمَ لَئِن اين قال سلام عليك يا لك ربي إنه كان لي قال سلام عليك يا لك ربي انه كان لي وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصناة والزكاة وكان عياد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إذريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكالا عليا أولا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 فخلف من بعدهم خلقوا الله الصلاة واتبعوا الشموات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك ينقلون الجنة ولا يغلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كان وعده مأسيا لا يسمعون فيها نغوًا إلا سلاما لا يسمعون فيها نغوًا وعشيا تلك الجنة التي جرت من عبادنا من كان سخيًا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت خيام وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم وله سميع ويقول الإنسان إذا ما مسنا فخرج حيا أو لا يقول الإنسان أن خلقنا من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحضرنهم والشياطين فَأَمَّا رَبَّكَ فاعْبُدْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَيُعَذَّبُونَ تُؤْمَلُ نَحْنُ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيَّا تُؤْمَلُ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أيهم عَلَى ثم لنحن أَعْلَمُ يا صل يا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيها ثم نج الذين استقوا ونذر الظالمين فيها جتيا وإن من ثم ننجي الذين اتقى ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقابا وأحفر نجيا وكم أهلكنا قبلهم من قَالُوا إِنْ هُمْ إِلَّا أَسَاطِيرُ وَأَضْغَاثُ وَرِيا قُلْ مَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَمْدُدُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بَعْدَ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كبر باياتنا وقال لؤوسيا نبالا وولدا اضطنع الغيب من اتخذ عهد الرحمن عهدا كنا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كنا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدنا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وراء يوم نحشو المستقين إلى الرحمن ونذل ونسوق المجرمين إلى جهنم ويرذ لا يمركون الشفاعة إلا من استخدع دم الرحمن عهنا وقَدْ أُسْتَخَدَعَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَاتُمْ شَيْئًا إِذْ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 لقد احصرهم وعدهم عذار وكلهم آتيه يوم القيامه فرضا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودلا فانما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم, من منهم من أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم ركزا